بعمر الطفولة وقفت على المسرح واختارت الطريقة امتلكت الصوت وحرفية الأداء تمسكت بالترب الأصيل وقدمته بروح الشباب ورهافة الإحساس دفع الشغف بالموسيقى والغناء لا تعيش تجارب وتخوض محطات كتيرة تركت فيها أثر ونقلتها نحو النجومية والتميز لتكون فنانة شابة سورية متميزة إلى بصمت الخاصة مستمعينا ببرنامجنا على الموعد برحب بضيفتي الفنانة الشابة والموهوبة إناس لطوفي سعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحك رابعة ويسعد صباح كل مستمعين اذاعه امواج بطرطوس مدينتي الغالية اللي انا اشتقت لها كثير كثير ومخرجتنا كمان صباح الخير كثير عم بتخلي الناس تشتاق لك هلا رح نعرف شو سبب هالغيبات ونعرف كل الاخبار ولكن بدنا هيك شو بدنا نقول لأهالي طرطوس منقول يعني ما بظن في أجمل من هالأغنية كتبت لها ترطوس إلا أغنياتي الخاصة وقف لي خليني بوس شبابي كل حلوة بطرطوس بيت على البحر بقلبي وعيني محبوس وا خليني بوس شبابيك الحلو بترطوس يا بيت المدوي على البحر بقلبي وعيني محبوس يا بيتة اللي عم بتطير تعبت حدك لمشاوير تعبت حدك لمشاوير تعبت حدك لمشاوير ونقدم هالليل كتير بدوي بقلبي فانوس وقفلي خليني بوس شبابي كل حلوة بطرطوس الله الله يعني خيار موفق ما بنقدر هيك في ذكرى للمكان بقربنا أكيد بتبقى عايشي قد ما رحنا واجينا خلينا نبدأ اليوم من أحدث شيء رح يكون 21 الشهر القادم يوم الأربعاء في حفلة بالمركز الثقافي لألك نحكي عن اختيار التوقيت والمناسبة والتحضيرات لها هلا يعني أنا حبيت إنه تكون بهالفترة بشهر الحب هيك لحتى يعني من كل قلبي على قد ما أنا سعيدة ومبسوطة وبحب المدينة اللي هي أكيد أنا بنتميلة ومنها وبين أهلي وناسي فحبيت أنه هي هيك بهاي الفترة بفترة للفالنتاين لأقول للناس قديش أنا بحبهم وقديش أنا اشتقتلهم وقديش كتير يعني كان في تعب صدقاً لا اعمل هي الحفل بطرطوس يعني كل ما خططنا لنعمل حفل بقلب المدينة ومن بعد زمان كتير يعني ما عامله حفلة بقلب مدينتي ف يعني كان كل مرة تكون ببمنطقة من مناطق طرطوس بس بعيدة عن المدينة فكان يعز عليي ولكن الصعود نا هلا هلأ أكيد بس بضل هيك الناس اللي ب بالمنطقة يعني بناطرين ومتابعين ودايما بيشوفوني بالأوبيره بالشام ودايما بيشوفوني بحمص وباللاد أيوة وين ف يعني بلشوا صاروا إنه بدؤوا أكيد طبعا إنه آخر شيء بيفكروا إنه أنا السبب بعرف هو أكيد لا في كتير صعوبات وكتير عوام يعني دائما عم تكون قدامنا للأسف ولكن كمان بنفس الوقت في كتير ناس محبة وفي كتير ناس عم تحاول قدر الإمكان تدعم وجودنا وتدعم يعني هيك إنه مهتمي لأني أنا أكون بالعكس بكل مكان قريبة من كل الناس أكيد تميزك هو السبب وحرفية أدائك وصوتك اليوم اللي جوهر من بعد سنين طويلة من التدريب والاهتمام بالثقافة الموسيقية اخترتي توقيت كتير حلو بشهر الاعيادة اللي هو اعياد الحب الأحرى عيد الحب ممكن. بس يمكن ما اناك مع وجهة النظر اللي بتقول انه عيد الحب هو بيوم محدد هيك كان اختيار 21 ما ايه. في مشكلة ولو انه الولانتاين ب14 الشهر. هلأ هو اكيد بكل وقت انت بتقدري تثبتي محبتك وتقدمي وتعطي من قلبك هي بقى اصلا هي من طبيعتنا نحنا السوريين يعني دايما الحب والالفة والمودة والهيكي يعني بالوش بتبين بالابتسامة اللي دايما مرسومة رغم كل الظروف ورغم كل المحاولات لقتل الضحك فينا يعني دايما بقول هالكلمة قديش انه نحنا جبارين عن جد كشعب سوري وخاصة يعني بما أني هلا أنا بمدينتي اللي فأدت كتير واللي عانت كتير ومن ظروف الحرب واللي اللي عشناها رغم هيك بتلاقي الناس لسه قديش نفسيتها طيبة وقديش لسه الأمل ع... بقلبك به آ... تماما أكيد وفا يعني... ولسه نحن دايما نحن اللي مندور على الفرح ونحن اللي منصنع الفرح ومنخلق بأي ظرف وبأي مدينة. مناسبة. أكيد وع حجم المحبة اللي بقلبك لا أهل بلدك أولا يعني خلينا معلش اليوم ما يقولوا من البداية بلشنا ترتوس ترتوس أكيد, لا أكيد أنا بشوف حالي بسوريا <تصفيق> بالمطلق وبشوف حالي بمدينتي اللي هي خرجت كتير ناس مهمة إلى قيمتها من على مستوى الثقافي خليني أنا أقول إن كان كأدباء إن كان كفنانين كموسيقيين ك كثير في طاقات وكوادر ومواهب حتى مخبأي ما عم تقدر توصل يعني بس ما نقدر إلا إنه أي حدا دائما عم يكون من مدينتي عم يكون كثير مميز و... و... واسمه واصل وعم يثبت حاله وعم يفرض حاله رغم كل ال... خلينا نقول الصعوبات فعلا يعني فينا نقول على حجم المحبة اللي بقلبك مثل ما أنا ذكرت حجم المفاجأة حتكون بهيدي الحفلة تحضيرات لهذه الحفلة مستمرة بالنسبة إليك يوميا ولكن هيك شو, شو ممكن تقدمي لنا شي من اللي حتقدمي يعني نستبق الأحداث <تصفيق> هلأ أنا برنامج حفلتي حيكون كتير منوع أكيد مثل ما تعودوا علي الناس يعني البرنامج هو أساس أي حفل بيكون وأنا كتير حدا دقيق باختيار برامجي يعني بيكون لحتى يكون لأنه جمهوري منوع يعني الناس اللي بتكون حاضرة هي من شريحة الشباب والصبايا والكبار كمان اللي هن السميعة والموسيقيين اللي هن جايين تبعا يلقتوني عنه <تصفيق> <تصفيق> يعني بتعرفي إنو أنا في حدا أت... حيكون ناطر أت... حيشو أكيد طبعا فدايما البرنامج بيكون كتير منوع فيه الشيء الترابي التقيل فيه الشيء الترابي الشعبي القريب فيه شيء الجماهيري اللي هو تفاعلي مع الناس فيه شيء أكيد كمان من الأغاني اللي كتير هيك بالبال وبالزاكرة حتى أغانيك الخاصة اللي راح نحكي عنها بعد شوي شو بدنا نسمع؟ مشي الحيط أذمة <تصفيق> هلا في أغنية كتير كتير حبوا الناس و... وبحسها صارت هيك لألي <تصفيق> على أذمة إنه بكل حفل دائما يعني عم يطلبوها الناس وعم يحبوها هي أغنية لل الفنانين الكبيرين اللي من كلنا أكيد نجات صغيرة وبحبوا الناس كتير لهيك له يعني توليفة الكلام اللي فيها وهي أغنية أمة براوة نسمع أم ما براوا براوا أم ما دور حبيبي طراوة آخر طراوة أم ما براوة أما براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة قل حبيبي ملانو عطشان يا أنا أروح لوال أروح أشرب حنان ألت حبيبي ملانو عطشان يا أنا أروح لوال أروح أشرب حنان أروح حلو ولا أروح وبلا سوء أما برا وبراء على سوء يعني حمستينا سلفا هيك ليوم الأربعاء وهلأ منقول أنه دعوة موجهة لجميع المستمعين وينما كانوا حتى لو كانوا مو بس بطرطوس أهلا وسلفين يعني لأني أتمنى كل الناس تكون قدرانة عن جد اللي حابب يحضر يكونوا موجودين حواليي ويعني أكيد أنا بأخذ القوة والحب اللي بيكون موجود على المسرح باخذه من الجمهور يعني أنا حدا كثير تفاعلي مع الناس ما بقدر كون طالعة بس أنه عم غني أكيد عقد ما لأ... <تصفيق> بتعطيهم تماما طبعاً. باعتبارة ذكرتي انه في عندك خيارات متنوعة وموفقة اكيد حتتنقلي بين ما يهم الشباب اليوم اللي بيحاكي الشباب قريب من قلبهم وبنفس الوقت لكل عاشق وبنفس الوقت للاغاني الترابية للعمالقة ذكرتي انه هاي الغنية حبت الناس اكيد حبتها لانهن شافوا هايدي الروح يعني روح نجاة كانت موجودة ب قلبي وهذا الشيء أنا هلأ لمسته المستمعين أكيد لما سووا بنبض الصوت بهالصوت الشجي الرائع خلينا نقول لي. يعني دائما ملاحظ إنه في دعوى الأحياء التراث اللي هو ذاكرة الماضي الجميل اللي, اللي وقع بقلوبنا ولكن اليوم في جيل شباب اليوم أيضا مبدع ذكرنا بالبداية إدش فعلا في شريحة كثير مهمة وخلق حاله متميزه تعتقد إنه الشيء اللي عم يتقدم اليوم عم يقدمه هذا الجيل ممكن يصير تراث للأجيال القادمة أم من الصعب يكون بمستوى تراث الزمن الجميل؟ هلا الفكره انه لهلا انا ما عم شوف حدا عم يعمل يعني خط هيك مختلف فعلا او عم يبني خط يعني لهلأ يعني حتى انا بجوز لهلأ ما بدك تعتبري تعتبري انه وقفت على الخط المضبوط اللي انا او بلشت انه عم اعمل الاغاني اللي انا ببالي رسمتها كمشروع بجوز لأنه عم قليك الصعوبات كتيرة ورغم إنه نحن عم نمشي عكس التيار يعني بكثير أوقات يعني إنه ممسؤولية أو رسالة الطرب والأغنية ال ال ال التأيل أو الأغنية اللي تحمل الرسالة أي تمامًا إنه غير ال الموجة اللي هلا عم تكون موجودة أو هيك هي موجودة معنا وحاملينها أكيد ودايما يعني هي الراية إذا مو أنا ورفقاتي اللي هن درسوا وكملوا وربيوا على هذا على الفن الأصيل ما بدنا نقول بس الطرب أكيد الأصالة اللي بتحملها الكلمة واللي بيحملها اللحن واللي تعودنا عليه ربينا عليه بداية من مثل ما غنيت أنا مثلا لنصري شمس الدين هلأ هل ولا لوديع الصافي ولا أم كلثوم ولا بقصد كأنمان يعني نعم. ولا فؤاد غازي ولا يعني بس انه هلأ خط او لون فعلا بتحسي انه عم يبني على ايام زمان او يقدم كلمة وتراث وهيك ما بظن في حدا من الشباب يعني كثير واضح يعني حتى اللي عم يحاول يعمل عم يبني على الشيء السابق <تصفيق> يعني في اصدقاء نعملوا مثلا البومات كانت بتهتم بالتراث وهيك بس هو تراثنا يعني انه عم يرجعوا يجددوا ما عم يعملوا شيء شبيه او شيء انه عم يرجعوا ياخدوا من القديم ويجددوا فقط. أيضاً في تجربة تجديد لك اللي هي تجديد أغنية يامو اللي هي طلعت من الألف لا. لا إنساً. خلينا هلا نسمع. هلا أنا مثلاً أنا وقت اللي فكرت بأغنية يامو كانت. كرمال انا وضح انه الشيء اللي انا بدي اشتغل عليه اللي بعدين <تصفيق> هلأ ان كان من كلمة بسيطة من لحن فيه كتير عمق من احساس من كا إن كان كان توزيع اكاديمي انا مثلا درسته واشتغلت عليه و من خلال دراستي بالمعهد العالي او هيك انه يكون في هاي البساطة بنفس الوقت اللي كانت موجودة قبل بالكلمة بال مثلا مثل وقت غنى حسام تحسين بك باسمه بي الكبير مثلا نتالي ولا لما غنى رفيق اسباعي الله يرحمه يا صلاة الزين بالكلمة الشامية الأريبي واللي هي أصلا انشهرت لسه أكتر بصوت رفيق اسباعي بهذا الكلام السوري القريب يعني كلمتنا كتير كلمة قوية وبتوصل ودليل أنه وصلت من خلال الدراما صحيح. لاقاصي العالم يعني فهي مهمتنا أنا برأي بداية نسوق للكلمة حتى بالأغنية وبعدين بقى نفكر باللحن وبالخط اللي نحن عن جد حنمشي على درب الفنانين الكبار اللي سبقونا يعني هلأ بجوز بيكفي برأيي أنه نحن فعلا عم نتوجه بأغنياتنا أو عم نتوجه بحفلاتنا لهدول الأغاني اللي رسخت أو يعني أنا لما الشباب والصبايا بيطلعوا من حفلتي عم يسألوا عن أما براوا أو عم يسألوا عن يدلالي ورده عن هدول النوادر اللي هنن يعني هلأ رجعوا يعني ظهروا مثلا من جديد صارت كل العالم الشباب والصبايا وايكي كلهم بيعرفون هذا هذا يعني هذا لالناجح تمامًا هلأ معناته بدك تختاري وردة أو يامو على الحالتين شو مكتبي هتغني <تصفيق> بعدة تانية فشو بدك منو اللي بدك ابدي هلأ أم نقول شيء لو بما أنه هيك بالمناسبة ومن الأجواء وهيك ما بظن نكتب لل للحب أجمل منها الأغنية اه بحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد العيون سود بحبك وانت عارف قد اكتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا يا حبيبي بحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد اللي فات من عمري بحبك واللي جاي من عمري بحبك قد اللي فات من عمري بحبك اللي جاي من عمري بحبك شوف قد شوف <تصفيق> يعني من صوتك بنقدر هيك نشوف أديش بتحبينا بس نحنا كيف بدنا نقلك أديش من حبيك جمهورك إنسا كمان بدنا نرجع على أيامه باعتبار حكينا عنه خلينا نسمع هيك شوي منيك وبعدا منكمله أنا, انا بحب هذولي الاغنيات اللي إنه انا اشتغلتهم يعني ونفزتهم بحب كمان يسمعون ال حنسمع اليوم اليوم كله حنسمع عكيد يعني مثل ما أنا. سجلناهم كمان يسمعون هنقول شيء في منها ومنكمل الاولكي على أحسن. للمستمعين امم وهلا بما انه كمان اكيد شهر اذار قرب وعيد الام. الام قرب ويعني بدي هيك أكيد وجه رسالة حب وتقدير لكل الأمهات بالعالم ولكل الأمهات سوريا تحديدا وأمهات طرطوس تحديدا اللي هن قدموا يعني الأم دايما مثال للتضحية بس بهالظروف بظروفنا اللي مرينا فيها اللي بالحرب يعني قديش الام أثبتت قوة وصلابة وتضحية وقدمت ولادة يعني أغلى ما عندها أغلى ما عندها أكيد لأمهات شهداء كل عام وأنتوا بألف خير دائما بقمة العطاء والمحبة دائما خلينا نغني لون يوم ولو ماما أكيد بهتية الأغنية اللي هي أكيد لألة كانت بدايةً تن. مم. مم. يا موه يا مو يا ست الحناي يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا مو يا موه ست الحبايب يا مو شو عملتي يا مو ربي وحده القادر يكافيكي ترد علي من قلبك وسمحيني ربي طول عمرك ويخليكي شو ما عملت يا مومة بكافيكي ربي وحده القادر يكافيكي ترد علي من قلبك وسمحيني ربي طول نورك ويخليكي يا امه يا ابو يا ست الحبايب يا موه يا امه يا امه يا, يا ست الحناين يا ابو شور وانت حاملتي يعني وبعدك عطيت كل يا الكبير دريد لحام يامو أذائك أنت إناسة لطوف يعني كل حدا شيء مميز فعلا يعني خلي المسمعين هنون اللي يحكموا بالثنين أكيد, أكيد حلوين حاولنا نقدم إحساس بها مستحيل نوصل لربع اللي قدموا أستاذ، استاذنا الكبير دريد لحام يعني قديش قدم إحساس كثير كبير بها الأغنية وصل لكل الأمهات ولكل الناس وأنا أكيد من إذاعتكم الكريمه كمان ببعت له تحية ويعني كل الحب والتقدير دائما لو وقفته جنبي وأكيد ثقته بصوتي وأنه أنا أرجع عيد تجديد هاي الأغنية حلو كتير. كمان هي شهادة حلوة أكيد بحقك وفخر لأننا نحن اليوم الشباب السوري أنه عنا هيدا الشباب المميز أمسالك. إناس يعني إذا حبينا نقول أنه بين إناس لطوف الموهوبة ببدايات اكتشاف صوتها وأداء للعمالقة. وإناس اللي بدأت طريق الاحتراف والفن بمراحل كتير من التدريبات والاطلاع على عالم الفن بأبواب الواسعة والثقافة الموسيقية. وعننا فكرة أنه خريجة المعهد العالي للموس أنا الآن ماجستير التربية موسيقية حنفصل بكل خطوة لأنه أكيد لكل خطوة فيه أهمية لحياتك. مراحل لحيات. أنا حياتي مراحل <تصفيق> بمشواري المصغير. سينا نقول قديش نسبة الرضا الداخلي وهل وصلت للاكتفاء أم طريق الفن بيتطلب تكوني تلميذ دائم كأي باحث عن النجاح بأي مجال؟ أكيد ما بصير الواحد أصلا يحس بالاكتفاء متى ما حس بالاكتفاء أو أنه أنا خلص وصلت يعني أنه إنه خلص ما عاد في شيء أعمله معناته هذا بداية طريق الفشل أو وصل للفشل خلاص أنا من الناس اللي بضل مهتمة على شغلي وما بحب الوقت يمر أبدا أبدا بلا قيمة يعني أنا مضبوط يعني يعني مرحلة الطفولة بعتبرها غنية جدا بالمشاركات والإنجازات والتفاصيل الصغيرة اللي, اللي هي عملت شخصية إناس وكيانه ك... وخصوصيتها يعني ب... اللي فرضتني أنه وين وين ما رحت أبدا من خلال دراستي من خلال الأغنيات اللي سجلتها مع أستاذي مهدي إبراهيم أكيد بوجه له تحية أتي. كمان يعني الأغنيات اللي قدمتها من خلال أستاذي كمان بمهرجان الأغنية السورية ب... على اليام المهرجان آه كمان آه أرشيفي بإذاعة دمشق مشق من وأنا طفلة يعني كنت بجوز بصف التاسع يعني وقتها سجلت أغنيات ب دمشق دي كمطربة ك يعني مطربة صغيرة <تصفيق> بعد من دراستي بال بالمعهد العالي كمان كانت مرحلة كتير غنية بالمشاركات والمهرجانات وال والمسارح الكبير اللي غنيت عليها كان ببلدي وإن كان برا البلد بكتير يعني بلدان هذا شي كان مع حتى مع كتير فرق يعني تغيرت تغير نمط كل فرقة اشتغلت معها تقدمت دائما فرضت حالي كمغنية سولو قادرين انه يعتمدوا عليها يوسقوا فيها ب من وانا يعني سنة اولى بالمعهد العالي كان ممنوع حدا يغني على مسرح الاوبار كسوليست بأن تكوني سنة أولى وعم ينعطاك هالفرصة هذا شيء ممنوع لازم من السنة الثالثة وطلوع يعني اه اه أنا ما سنة غنيت يعني فرضت حالي من أول ما فتت على المعهد من الوقت حملت مسؤولية للغنية. كبيرة هاي هادشي. مسؤولية بقصد أنه أنا يعني حسيت فيها وهي السيقة نعطط لي منه أنا وصغيرة فما بيصير أنا ما كون أد هاي السيقة وقد هاي المسؤولية كل ما عم أكبر أكتر يعني انا بعد ما خلصت المعهد العالي قدمت على يعني صارت برنامج ذا فويس بعد ما رجعت لقيت إنه أنا في كثير وقت عم يمرق هيك يعني إنه ما بيصير رجعت قدمت على الماجستير يعني وعم حسيتي بس بأهمية هاي المحطة اليوم خلينا نقول إنه هاي طبعا. التجارب اللي عم بيخوضوها الشباب موهوبين اليوم بذا فايس أو أراب آيدول أو حتى ذا فايس كيتز هي فعلا بتكون محطة مهمة بحيات الشخص هي محطة مهمة وبنفس الوقت لها كثير خطورتها ويعني حساسيتها فعلاً بس يعني, يعني إذا ما وصلنا للنهائيات هذا ما بيعني أنه نحن نوقف هذا الشيء أثبتي اليوم أنت بالشي اللي وصلتي له. إيه بس مو ضروري أي حدا في يقدر يكمل هاي الفكرة يعني هاي خطورة هاي البرامج وهي حساسيتها حساسيتها للي لأنه حدا يروح ما نمقدر يعني آآ حجمه، <تصفيق> حجم إيه <تصفيق> المخاطر يعني تماما تماماً لأنه يعني هلا أنا رايحة بعرف حالي إني أنا مأسسة دارسة <تصفي> بعرف حالي لما برجع أنا فيني كمل من محل ما أنا مؤفية <تصفيق> لأنه <تصفيق> أنا عندي دراستي عندي خبرتي عندي يعني تفاصيل اللي أنا بشاغل عليها فأنا بقدر كفي من محل ما أنا بلشت بس هذا الشخص اللي عم يروح موهبة خام يعني آه آه عم يروح هو عنده أمال كتير بهي البرامج أو بهي الشركات يعني اللي هي بعد هالإطلالة العظيم اللي قدموا وبعدها التفاعل مع الناس عملوك نجمة بمرحلة كتير كتير قصيرة. بلحظة بلحظة تماما يعني. صار إلك معجبين صار إلك فانز صار إلك متابعين بكل الوطن العربي بعدين تلقي ما حدا اهتم فيك، ما حدا وقف جنبك ما حدا تابعك لا ببلدك ولا بغير بلدك ولا كذا ما تقدمت هاي الفرص اللازمة غير الفرص اللي بتتقدم بيكونوا نصابين بدون يستغلوا إذا هو بيرجع الشغل على, على شخص نفسه ففي ناس مثلا ما عندها يعني تقييم لهاي الخطورة ما بيقدر يكفي لا بيقدر يعني بتطلعي بواصلة لمرحلة لا بتقدري تتقدمي خطوة لقدام ولا بتقدري ترجعي من محل ما هنه نحطوك <تصفيق> <تصفيق> خطوة لورا فعنجد هي كتير يعني معاناة خلينا بيهن... نرجع معيك بذكرياتك يعني وقت يعني براملك ف... عاصي أنا... عاصي الحلاني وقت براملك الشعب السوري كله فرفح قلبه فإلاس <تصفيق> شو صار فيها هاي اللحظة على المسرح أكيد لحظة كتير بتعني لي يعني أنا بالأساس أنا هي البرامج ما كانت ببالي أبدا عيلت هاي الجملة كتير وبرنامج ذا فويس تحديدا لأنه بيركز على الصوت وبيركز على الخيارات يعني عنالي انه هن دوروا علينا ولقونا يعني مؤنا اللي قدمت على البرنامج بـ The Voice هن بيدوروا على الأصوات اللي هن محترفين ببلدهم يعني هن بدهم ما بدهن أصوات يجو يدربوها ويشتغلوه تماما بدن أصوات جاهز. جاهزة بدهن يعني الناس اللي الشباب والصبايا اللي كانوا مشتركين هنن يا أما محترفين ببلدهم يا أما هنن فنانين ببلدهم بس بجوز بحاجة الانتشار أكتر يعني أنا أكيد قدم لي البرنامج الانتشار فقط لغير يعني وحط بقلبك حماس يعني أنت حدا عنده شغف يعني هذا كمان بيرجع للشخص ما بس انتلقي هلا نحنا كمان ببرنامج The Voice الموسم الأول للأسف كان بأول أول أزمتنا السورية يعني ما بلشنا يعني كانت آخر 2011 أول 2012 هيك فهي المرحلة كانت كتير خطرة يعني حتى مسؤولية علينا مشاركتنا كسوريين يعني أول الحرب على سوريا وقداش كانت فترتها صعب ومجوم إعلامي تماما يعني بقى. كان بوقتها أنه نحن ما عم نقدر نطلع والجيش السوري عم يقتل فينا و <تصفيق> ومدري شو هدولي. للأسف حجم تشفي كان كثير. عرفتي الإعلام كيف. المغرد طبعاً. والقصص اللي كانت عم بتصير. فكانت فعلا عن جد مهمة صعبة أنه أنت مجرد انه انت توصلي او عندنا هاي الفكرة انه انا سوري بجوز ما يقبلوني او ما رح يعرفتي الا اذا انا كنت بالطرف الاخر او الا اذا انا كنت انه يعني بقدم لميولون شي بس فعلا هات البرنامج كان اثبت انه ما ما له علاقة بهدو للقصص يعني بهديك المرحلة على الاقل انا هذا اللي شفته هلأ ما بعالش <تصفيق> هلأ حلينا. لما بشوف هكذا نظرة محايدة بموت يعني بنصدم بالطريقة اللي هيك يعني بيصير بس بشكل عام لا كانت يعني انه لما رحت على البرنامج كان هدفي انه انا عم قدم حفل ببيروت عم يشوفوه ملايين للعالم عم قول شوفوا نختار سوريين كتير بعدنا آه يعني آه نقدر نجي نوصل رسالتنا فلما برا معاصي هي كتير شغلي اكيد بتعنيدي وانه انا صرت بالبرنامج فهي اول خطوة كانت لانه انا, أنا كسورية <تصفيق> موجودة بهي المرحلة بالاضافة للمحبة الناس للمحبة الفانز اللي صاروا عم يتابعوني بكل المحبين اللي هن صاروا بكل دول يعني الوطن العربي مو بس بقلب بلدي وانا بالاساس لما رحت كان هدفي اني انا اوصل لكل منطقة ببلدي يعني لانه كان بهذه المرحلة أنا كان في سي كتير مهم معمول من قبل ما أنا شارك بذا فويس يعني أنا موذا فويس اللي عملني أكيد. أرشيفي اللي أنا مقدمته من طفولتي لهون فأنا هذا الشيء اللي ما كان مبين إنه للأسف كنا بفترة إعلامنا كان ضعيف ما كان في هاي البرامج الفنية ما كان بالعكس بالأزمة تطورت برامجنا وبالأزمة نحنا هذا دليل انه نحنا نقدر نتحدى طبعًا. ودليل انه ما في شيء بيقدر يأثر فينا أكيد طبعًا او يثبت عزيمتنا لكل بيت بأل بلد قبل أي بلد آخر يعني طب خلينا هيك نرجع للطفولة مرحلة كانت حلوة بحياتك وبالتسع سنين غنيتي بتتذكري شو غنيتي أول غنية هلا بتذكر أول أبنية هلا أنت أنا... بتتذكري حتغنينا يعني ما في مجعل أبدا تهرب من القصة أنا الحالة بتعني لي يعني بالظاهر هيك هيك شخصيتي هي هي هيك من أنا والطفلة يعني أنا بلاحظ حتى باختياراتي للأغاني المفروض يكون فيها هي الهيك تكون نغشه قريبة للقلب فيها هي الهضامية أو التواصل بالكلام بيني وبين الناس يعني بحب هاي الحالة كتير فأنا ببداياتي بكان بي برواد طلائع ودول القصص اللي كنا المشاركات الطفولة قدمت أغنية كانت لا الفنانة اللي أنا كتير بحبها السورية أكيد أمل عرفة أه. كان وقتها خان الحرير حل. مسلسل خان الحرير كانت بدور فضة تغني دول الأغنيات البدوية اللي كتير حبيناها شوية شوية هل شي خلاكي و... تتأسري وقتها؟ هلو معنات حالي لقلك لقصة اللي عملتها و... وكمان أثرت باللي هيك حوالي أنه أنا فرغت الجوز حبة الجوز وملتون سمجات هيك إنه ترى ما معنا حلّة عملنا هيد الحركة مع إنه <تصفيق> مثل ما كانت ترقص وتغني وهيك فكانت ملفتة كطفلة إنه أنا كيف مفكرة بهاي التوليفة يعني فبحبها كثير لهاي الأغنية من أيام زمان خلينا نحبها معي كلا <تصفيق> <تصفيق> ما بعرفش إذا بتذكرها منيح يعني بس هيك دندنة شوية شوية شوية يا قلبي تهدى شوية شوية شوية شوية, شوية يا قلبي تهدى شوية أنا حط الحج على ويحط الحج علي أنا حط الحج على ويحط الحج علي <تصفيق> يعني شيء كتير حلو وقت تقمصت الشخصية وهلا كمان يعني طبعا. يعني لحظوا أنا أنه عم تعيش الإحساس حتى ولو بأدائك قليل الوقت طب إذا بدنا نروح لأعمال الخاصة بإناص لطوف صار وقت نحكي عنه ولكن الحديث معيك ممتع وبيخلينا نروح لكثير محطات حكي. عم تخلينا نذكره اليوم السوريين كل شخص من موقعه شارك بها الحرب وقدم للبلد بداية من أبطالنا أبطال الجيش العربي السوري اللي نواجههم ألف حتى يعني ما فينا ننسى دماء الشهداء أكيد هذا الشيء اللي قدموه حتى تبقى راية سوريا مرفوعة وصولا للطفل الصغير اللي يعني هذا الطفل اللي ينحط بالحرب وهو لازم يعيش طفولته العامل بعمله طالب اللي عم يتعلم انتو كمان عندكم دور مهم ورسالة بتكون توصلوها شو قدمت إيناس بسنين الحرب لسوريا هلا أكيد مثلي مثل أي حدا بي بالبلد تأثر ومثل أي حدا يعني, يعني حمل هم القضية وحمل هم البلد والحرب الكونية اللي صارت علينا وبدوري كمان أنا بدي أوجه ألف تحيه وألف شكر وألف تقدير لابطال الجيش العربي السوري البطل يلي لولاهم نحن ما لنا هون هلا متابعين والله وأ يرحم شهداءنا بكل بكل البلد وبمدينتي اللي هي أكيد تحملت أه أه عدد كبير كتير كتير من الشهداء الله يرحم الشهداء وبشفاعتهم إن شاء الله هيك ظل بلدنا قوية وسامدة و. و بهمة وقيادتنا وقيادةنا الحكيمة أكيد أكيد ب أنا بدوري كمغنية الكلمة هي اللي ممكن أنا تكون اللي أنا يعني اللي حارب فيه من من مكاني الأغنية اللي أنا بقدمها أكيد حاولنا ما نقصر بموضوع إن كان الأغاني الوطنية أو إن كان الحفلات اللي هي ما وقفت رغم كل الظروف اللي مرينا فيها كان عنا مهمة إنه لا نحنا لازم نكون نحاول نرسم بسمة نحاول نزرع فرح بقلب العتم اللي هن عم يحاولوا إن نعيشها أو يعني نقلب الدمعة فرح والحزن بسمة هذا كان دورنا أكيد يعني كل ظروف الحرب في ناس كانت بجوز تلوم إنه أنه أنتو عم تغنوا وتعملوا حفلاتو والعالم عم تبوت حياته هذا الشيء بالعكس أنا كان ضده تماما لأنه بالعكس هدول الناس هن اللي بحاجة أنه يعني آه أي يقو على جرحهم بالأغنية بالفرحة بالبسمة بالاستمرار بالصمود لما الناس عم تيجي تسمع أغنية على مسرح عم تتذكر يعني مبارح يعني نحن حضرنا حفل بالمركز الثقافي لفنانة استضفناها وحطيناها بقلوبنا أكيد من مدينة حمص يلي قديش عانت كمان حالة نقرور قديش كانت رقيقة وقديش وصل إحساسها لكل حدا كان بالجمهور وقديش رغم كل القصص اللي صارت معها على المسرح قديش الجمهور كان معها قلب واحد يعني <تصفيق> غنت أغنيات يعني أنا برأيي هي أكتر يعني قوة من يعني من, ال من, من يعني أقوى رصاصة بجلس تتوجه للعدو لل بقول يعني أنه أثرت فينا ووصلت لقلب كل لألوكنا. أم كل تماما. إيه فهذا هذه هي رسالة نحن صوت. شو أغاني بأدمتي بسنين الحرب. غنيت كثير أغنيات بس اللي هيك وصلوا أو تسجلوا نو نو يعني من أكيد بإزعة دمشق كثير تقدم أغنيات في أغنيتي سوا اللي بلشت فيها كمان أغنية وطنية سوا بدنا, بدنا نعمرها اللي هي كمان من كلمات صديقي الشاعر علاء إبراهيم هو من طرطوس وألحان وتوزيع صديقنا كمان وسيم جلول واللي هن بالأساس هنن هلأ عم عم يحاربوا على خطوط النار الأولى مثل ما بيقول ما بنقول بقول الله يحميكم ويحمي كل شبابنا يعني حتى الشباب الموسيقيين هنن التحقوا بالجيش وكانوا يعني رديف يعني فهاي الأغنية كتير بتعز علي وبحبها ووصلت لقلوب الناس خلينا نغني هلأ سوا بدنا نعمرها سوى يا ابن بلادي سوى مع جيش بلادي سوى ترجع بلادي أحلى مكانة سوريا سوى نحن منحميها سوى نحن نقويها سوا من خاف عليها بلد الحضاره سوريا يلا يلا نشد الهمي ايدي بايدك تقوى امي نزرع نور بدل العتمه ام الدنيا سوريا سوى بدنا نحمية ونقوية سوا ما نخاف عليها أكيد, أكيد هيا بلد الحضارة هلأ كمان إناس للطوف لبست البدلة وغنت أغنية مع الفنان سومر صالح أكيد قدمنا شيء على عيد الجيش يعني أنا كنت قدر الإمكان نحاول على كل عيد جيش يكون فيه هيك مناسبة نعمل آه أغنية آه للأسف ما نقدر نسجل كتير يعني أنا كمان أنا التسجيلات والأغنيات كلها إنتاجي الخاص فشو ما كان أنه نقدم أكيد ما كنا نقصر الأغنية الأخيرة اللي تسجلت كانت بمناسبة عيد الجيش هي رسالة حقيقية ل يعني لدور البنت إلى جانب الشاب كمان بأرض المعركة بأرض الميدان أنه سوى فعلاً لاموا الإنجازات ومنكمل بعض كان اسمه عرس النصر وأنا فعلا عشت هاي الحالة لأنه نحن صورناها كليب ورحنا على, على كلية البنات وعلى يعني الأماكن اللي بيحضر الغنية بيحسب الحماس اللي فعلا أنت يعني قديش البنت قادرة يعني تكون حد الشاب بنفس الهمة وبنفس القوة يعني عن جد ألف تحيه لكل الصبايا المقاتلات اللي أنا كمان شفتن يعني بالعين قد ايش عمي نسمع شيء من الأغنية نفسها ايدي شلت البرودتي احلى تراب الغالي حدك اف قام ما بدي لحالي <تصفيق> بعرف إنك يا نجمة والنصر بتجي رجال سوا من كفي هالعمر سورية وطن يا إن شاء الله قريباً بيكون فعلاً عرس النصر الحقيقي نحتفل سوريين وبوادر فعلاً النصر القريب والمؤزر صارت واضحة كالشمس. أكيد. خلينا نقول يعني اليوم قديتي لفنانين عمالقة قديتي شيء خاص فيكي في أغاني خاصة فيكي خاصة بإنس الحالة هل أغاني شو بتخبرينا عنها؟ يعني هدول الأغانيات لنا نحالة كانوا تعبت كتير لأني أنا أقدر يعني أقدمون وسجلهم ونفذون بجزء يعني أنا من الناس المقلين بموضوع التسجيل الأغاني إنه إنتاجي خاص مثل ما يعني بيعرفوا الناس وهيك فصاروا بيتحملوا تأخيري شوي <تصفيق> مثل معاناة أي شاب سوري يعني نحن معنا شركات إنتاج معنا في كتير صعوبات عم نواجهها يعني غير بدعم المحبين أو اللي هن عن جد بيقدروا يعني الشيء اللي عم نعمله يعني فتقريبا كل سنة عم قدم عمل نفذ عمل غنيت لها من وقت رجعتي من The Voice يعني خلينا نقول إذا هدول الأغاني اللي بدي أحسبون عملت أربع أغنيات خاصة بالإضافة للأغنيات الوطنية اللي تسجلت ونزلت أغلبهم كانوا بتعاون مع شباب منطرطوس هذا كمان كان بيعني لي إن كان كتاب ملحنين وموزعين و... كانت الأغنية اللي اختارها يختارها بناءً على صوت إيناس أم شخصية إيناس أم طبعاً أكيد في شيء مشترك بينك وبينهم يعني كمان أنت في موافقة هل... من قبلك بس خلينا نقول شو فعلاً الشروط اللي كانت تكون موجودة حتى تتم هاي الغنية وتتنفذ هلأ أكيد الكلمة اللي تكون قريبة للقلب وتوصل يعني هيك تنسمع وتنحفظ ومثل ما هلأ الـ الـ الـ الـ يعني, يعني أنه عم حاول أكون أنا بين الجديد وال أو بين عصرنا الحالي اللي بديك تلحقي أنت العصر السرعة وبنفس الوقت أنه يكون شيء بيشبه أصالتي وبيشبه أكاديميتي يعني منحافظ على الأصالة ومنواف التطورات العصر بنفس الوقت تحاولي يكون الكلمة تكون كتير قريبة وباللحن يكون تيمة بسيطة والتوزيع الأكاديمي والمسيئة اللي تنشغل كتنفيز تكون كتير مبينة شخصيتي أنا بقى إناس الدارسة الأكاديمية هيك أنه دائما هيبت تشاور أكيد مع الموزع لأغلب أغنياتي كانت هي من توزيع هادي كريم أكيد بوجه له تحيه وكلهم على فكرة شباب يعني هن شباب سوريين وأول طلعتهم وأول خبرتهم وتجاربهم وكذا فقدموا نتيجة رائعة وعم توصل أسماء هنه لكل الوطن العربي مثل ما كل المسيئيين السوريين ولا المغنيين السوريين هنن عم عم يسبتوا حالهم يعني كتسجيل هلأ كل الفنانين النجوم الكبار اللي برا اللي أسماؤهم معروفة بالوطن العربي عم يجوا يسجلوا عنا بستوديوهاتنا عم يسجلوا لهم مسيئيين سوريين عم ياخدوا من كلماتنا من ألحاننا دليل انه نحنا واصلين نحنا الشيء اللي عم نعمله شيء مميز. طب شو بدنا نختار للمستمعين على ذوقك شيء يا أما من الزمن الجميل يا من أغاني إنس شو بتحب؟ هلا بفضل شيء من أغنياتي أنا قدمت بعثت لك سلامي قدمت عمر ثاني قدمت مين يسدق قدمت يعين لتبكي فا بل كنقول عمر ثاني كونه <تصفيق> هيك على الفالنتاين هي. أنا كنت حقلك مين يسدق خلينا مين نسمع يصدق؟ عمر ثاني <تصفيق> ما عندي مشكلة بس هي نسمع على اثنين إذا بتحب <تصفيق> منقول ما بعبر عن حبك كلامي وما بتكفي ایامی بدي عمر تاني كلتري شو بتسوى بدونك لو ما بشوف بعيونك ما بعيش سواني أنا بانظر عمري تضلك هون حدي بقربي مالي هالكون بل بك أنا انساني تيبقى عنواني لو مرأ زماني وعمري كله Oh هو قلبك انا عنواني لو مرق زماني كبر عن حبنا إلِك كلامنا وعم يكبر حبك بقلبنا إناسة. بس كمان ربعا. بدنا بالختام ختامًا شيء حبي تسمعيه للمستمعين. طماعين نحن اليوم. هلا أوني عمر تاني حقون أكيد نقول هي كلمات شاعرة جولي عيسى والحنو توزيع هادي كريم وجهلون تحية أكيد. منقول شيء تاني. وبتحبي <تصفيق> كمان أغنياتي <قريب تصفيق> شو ما مليتي حنحب نقول لا شيء هيك كونه اللي كتب هذا العمل ولحنه شباب من طرتوس فانا كثير بعتز فيهم أكيد سوا. اغنيتي الثانيه كانت بعتلك سلامي هي من كلمات الشاعر سامر نصور ووالحان حسن حسن وتوزيع هادي كريم كمان نسمع سوا بعثت لك سلامي على مكتوب من دمع وكلامي لون الحبر بيذوب. ويسافر النوم عطراف الدنيا ما في غير اللوم يسأل شو بني ويسافر النوم عطراف الدنيا ما في غير اللوم يسأل شو بني تعبان الك من الدفا محروم خوفی للملام عالورق لیدون يعني مسك الختام مالنا قلب يخلص اللقاء الفنان الشاب بالسورية والموهوب بنت سوريا بنت طرطوس والمتألقة دائما إناس للطوف متشكرك بالختام نتمنى لك التوفيق والتألق كاعتك وأكيد دعوة من جديد لكل المستمعين ل21 الشهر يوم الأربعاء للمركز الثقافي لحضور حفل إناس للطوف تسلميلي رابعة فرصة كتير حلوة معرفتك وشكرا لاستضافتكم الكريمة بإزاعة أمواج مبسوط سوطة أني هيك رجعت شفتكم بعد زمان دايما متابعين واهتمامكم حلو وبتمنى أكيد أكسبكم أنتو وكل المستمعين بحفلتي بـ 21 الشهر وإن شاء الله يا رب كون دائما على قد المحبة وقد المسؤولية اللي بتعطوني إياها كابنت تردوس أولا وكابنت سوريا دانية. شكرا لك شكرا بعد <تصفيق> من دمع و کلام لون حبر بیدم بعد از سلام.